بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف أ ب و هاجر أ ن يقدم لكم هذه ا ل م ا د ة اخوان الكرام نعيش الليل ة ب إ ذ ن الله مع قوته مع موضوع نحن في أ م س ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه أ ل ا وهو موضوع ا ل ت و ب ة إ ل ى الله وشروطه ونحن في شهر التوبه ة في ش ر ا ل أ و ب ة و الرجوع إ ل ى الله ونحن في شهر الصلح مع الله ونحن في شهر ا ل م غ ف ر ة و ا ل ر ح م ة والعتق من النار إ ن الله عز وجل لحبه لهذه ا ل أ م ة ولرسولها صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله إ م ا م المرسلين وسيدهم وسيد الناس اجمعين وهذه ا ل أ م ة التي بعث فيها هي خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس إ ذ ا آ م ن ت لله و أ م ر ت بالمعروف ونهت عن المنكر إ ذ ا اصطفى المصطفى من بين الخلق أ ج م ع ي ن واصطفى هذه ا ل أ م ة من بين ا ل أ م م وقال كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله رمضان ا ل خ ص ا ئ ص التي ت ن ت ا ز بها هذه ا ل أ م ة لحب ا ل ل ه إ يسر ا ا ه ي لها كل سبل ا ل ت و ب ة إ ل ى الله عز وجل و سبل ا ل م غ ف ر ة و سبل دخول النار و حذرها من سبل النار و يسر لها كل ما يؤدي إلى الله ما رضا يؤدي عز و ج ل و ي ب ع د دون عن سخاطح ل أ م م اعطي ل س ا ب ق ة و ل ى هذه ا ل أ م و ر شهر رمضان جعل ثلثه ر ح م ة ووسطه م غ ف ر ة و آ خ ر ه عتق من الله ويوم العيد ي أ خ ذ المسلمون الصائمون الجوائز الذين صاموا وقاموا ا ي م ا ن واحتسابا لله ويسر لهم سبل و ا ل ت و ب ة إ ذ ا ما عطوه و أ ذ ن ب و ا و أ س ا ء و ا فما هي ا ل ت و ب ة وما هي شروط ا ل ت و ب ة وكذل من الناس يظن ب أ ن ه تاب ولم ه و يتب وكثير من الناس يختلط عليهم الاستغفار بالتوبه بالاستغفار ويظن ا بالاستغفار ل ت و ب ب أ ن ه كلما استغفر فقد تاب وكم من الناس ي أ ت ي بشرط أ و شرطين من شروط ا ل ت و ب ة ولا ي أ ت ي ب ب ق ي ة الشروط والاركان فيظن ب أ ن ه تائب أ و غير تائب فما هي ا ل ت و ب ة في ا ل ل غ ة وما هي ا ل ت و ب ة في الاصطلاح ا ل ق ر آ ن ي والحديث ا ل ت و ب ة إ خ و ا ن ي في ا ل ل غ ة هي الرجوع و ا ل ع و د ة تاب يعني رجع وعاد هذا م ع ن ى اللغوي أ م ا م ع ن ى الاصطلاحي فهي الرجوع عن الذنب أ و ا ل إ ق ل ا ع عن الذنب والرجوع إ ل ى الله ل أ ن الرجوع الى الله و ا ل إ ق ل ا ع عن الذنب م ع ن ى أ ن ك كنت مذنبا أ ي مدبرا عن الله والمدى ترجع إ ل ى الله الرجوع إ ل ى الله و ا ل ع و د ة إ ل ى رحابه والوقوف على بابه التوبة. ليس هناك فارق بين ا ل ت و ب ة في ا ل ل غ ة و ا ل ت و ب ة في الاستراحه الا أ ن ا ل ت و ب ة في ا ل ل غ ة تكون ع ا م ة رجع إ ل ى أ ي شيء وعاد إ ل ى أ ي شيء لكن ا ل ت و ب ة في الاستراحه الشرعي هي الرجوع والانابه الى الله والوقوف بذلك وعاد ل أ ن ه رجع أ و عاد إ ذ ا كان ثم ذهب ثم عاد ما قلناش ب أ ن ا ل ت و ب ة هي المجيء إ ل ى الله لا هي الرجوع و ا ل ع و د الإنسان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 و ا ل ف ت ر ة هي الاستعداد ا ل ق ا ب ل ي ة لقبول هذا الدين و ا ل إ ي م ا ن بالله و الاعتراف بوجوده و عبادته سبحانه ه يهودان يجعلانه يهوديا الله أو إنما أو إذن الإنسان الأبوان أن نصرانيا مجوسيا مع الطفل الأصل بباب أو أو يكون يكون في ويكون على ف ت ر ه الله التي فطر الناس عليها لا ت ب د ي ل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلم كذلك ا ل إ ن س ا ن في ا ل أ ص ل ادم عليه السلام هو ابو ا ل ب ش ر ي ة كان نبيا طلب أ ح ي ا ن ا يدرسون في الاجتماعيات بهن يقرؤون عن تاريخ ا ل إ ن س ا ن الحجري ويظنون ب أ ن في ب د ا ي ة إ ن س ا ن و ح ي ا ة إ ن س ا ن و ب د ا ي ة وجود إ ن س ا ن على ا ل أ ر ض كان حجريا يعني و كان متخلفا و كان ضالا فهذا جهل في الدين احيانا تكون المواد المضرسه م س ت و ر د ة من دول ع ل م ا ن ي ة لا صله لها بالدين أ ص ل ا ل إ ن س ا ن هو آ د م و آ د م عليه السلام كان نبيا موحى إ ل ي ه و فضله الله على كثير من الملائكه بل أ س ج د له الملائك و علمه مما يشاء بل علمه ا ل أ س م ا ء كلها و لم ي ع ر ف ا ل م ل ا ئ ك إ ذ ن أ ي ن الانسان الحجري ربما الذي ندرسه المواد في بعض المواد. هو بعدما ضل الناس و أ ب ع د ت الشياطين عن دين الله واتخذوا أ ص ل ا م ا و ع و ت ا ر ا مع الله وصاروا يعبدونها هؤلاء ضلوا و ا ن ح ل ف و ا عن الوحي وعما جاء به الانبياء عليهم أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة وازكى السخر ولماذا ا ل ت و ب ة ولماذا الرجوع إ ل ى الله ولماذا ا ل ع و د ة ولماذا ا ل ت و ب ة واجب في ح ق كل إ ن س ا ن بدون ا س ت ث ن ا ء لانه م ذ ا ل أ كلكم خطاء وخير الخطائين التواب كما قال صلى الله عليه وسلم كل بني آ د م خطاء وخير الخطائين التواب ا ل ت و ب ة و ا ج ب ة وفرض عين على كل إ ن س ا ن ابتداء ا ل أ ن ب ي ا ء إ ل ى آ خ ر ن ا من المشركين والملحدين والمنافقين والمجوس وغيرهم من الوثائق مرور بالعوام والخواص والخواص الكل تجب عليه ا ل ت و ب ة لماذا ل أ ن ن ا جميعا ل أ ن ا ل إ ن س ا ن في تركيبته ا ل أ ص ل ي ة مركب من جسد و روح فالجسد يشده الى ع ص ر ه و هو ا ل أ ر ض إ ل ى ا ل ط ي ن و الروح التي أ ص ل ه ا من السماء تشده الى ا ل أ ع ل ى جسدك يجرك إ ل ى ا ل أ ر ض و روحك ترفعك إ ل ى السماء إلى الملاء الأعلى ف إ ذ ا ذ ك ي ت روحك و نفسك و طهرتها من كل الخبائث المعاصي اقتربت من الملا ا ل أ ع ل ى بل إ ذ ا ذكرت الله في ملا يذكرك في ملا غيري ه خ منه إ ذ انت أ خ ي بين قوتين اثنتين احداهما تجرك إ ل ى ا ل أ ر ض و ا ل أ خ ر ى تجرك إ ل ى السماء ف إ ذ ا اعتنيت بجسد أ ك ث ر من الروح اقتربت من الحيوانات بل إذا نسيت الروح ولم تغزيها وتعتني بها صار هذا ا ل إ ن س ا ن الضوء من الحياه ق و ل ه تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أ ع ي ن لا يبصرون بها ولهم آ ذ ا ن لا يسمعون بها إن هم لك الأنعام بل هم الضوء. قرب لا العينان لا يريان ولا ينظران والأذنان هم هم يفقه يسمع لك بل الضوء قلب لا لا ولا لا نحن لا يفقه القلب اي لا يفقه كتاب الله و لا يفقه دين الله و لا يفقه سنه رسول الله أ م ا هو يفقه ا ل أ م و ر ا ل د ن ي و ي ة ا ل ح ي و ا ن ي ة يفقهها جيده أ ك ث ر من الحيوان و لذلك كان أ ض ل لانه أ ع ط ا ه الله قلبا و عقلا و وظفه فيما توظف الحيوانات غرائزها فصار أ ض ل من الحيوان ل أ ن ه له عقل فور إ ن س ا ن له عقل وله قلب و لا يسبح الله و لا يعرف الله و لا يذكر الله و لا يعترف بوجود الله فالحمار والكلب أ ف ض ل منه ل أ ن الكلب والحمار يعرفان الله و يسبحان الله و إ ن من شيء الا يسبح بحمده و لكن لا سبقه لتسبحه و لذلك كان الضال المنحرف المعرض عن الله ا ل ض ل من الانعام الضوء يعني ا ل أ ن ع ا م ليس لها قوانين تعرفها لها غ ر ي ز ة خلقها الله عليها فهي تسير وفق ما خلقها الله عليها بل هناك ارتباط بين طاعتك وبين ت خ ي البهائم لك ص ح ا ب ة رضي الله ع ل ي ه م كانوا إ ذ ا امتنعت ا ل د ا ب ة من السير جيدا أ و رفضت السير أ ص ل ا أ و رفضت حمل ا ل أ س خ ا ل أ ص ل ا كان يعرف ب أ ن ه قد عصى الله كان يعرف ا ل م ع ص ي ة في م خ ا ل ف ة دابته ل ه بما دائما ما, ما بأنه قد خ ا ل ف ه ما قد ط ي ع و ش ي ي ت ق ن ب أ ن ه قد عصى الله لماذا نسخى الله لك الأرض وما فيها ا لك ل م لتطيعه ف إ ذ ا عصيته قد يمنعك مما سخى لك سبحانه وتعالى يمنعه لانك تتناقض مع الكون الذي يسبح الله ومنسجم مع سنن الله ومع دين الله سبحانه وتعالى الكل يذكر الله إ ل ا بعض الناس وبعض اذن ل الكفار والمنافقين والمجرمين والفساق ل ج ن من ا ي نسوا الله إذن بالنسبه ل ل ت و ب ة أ ي ه ا ا ل إ خ و ة واجب على كل إ ن س ا ن وفرض عين لا يتوب أ ح د المكان احد ه ذ ا إ ج م ا ع العلماء الفقهاء وعلماء السلوك وعلماء ا ل ظ ا ه ر وعلماء الباطل لا يختلفون في أ ن ت و ب ه فرض على كل إ ن س ا ن ل أ ن كل خ ط أ وكل خاطئ تجب عليه ا ل ت و ب ة أو أو أو التوبة. التوبة لما قطأه أو أو أو أو أو أنثى التوبة وللتوبة قصر صغر صغيرا كبيرا زكرا جل يجب عليه كان هدفات ذ ا نعرض ت لما ن عن دين الله أ و عن واجب معين أ و نرتكب م ع ص ي ة معينة محرم ما ع ي الهدف من ا ل ت و ب ة لها هدف ا ت ك ف ي ر السيئه ا الهدف الثاني دخول ا ل ج ن ة إ ذ ا تؤتى كفر الله عنك السيئات و غفرها و أ د خ ل ك ا ل ج ن ة برحمته سبحانه وتعالى لاحظوا ت ع ص ا ه وتعود ويكفر السيئات ويدخلك ا ل ج ن ة وهو رب ا ل ع ز ة ق و ي العزيز الغني الحميد و ت ص و ر خلقك على دينه ثم اعرضت عن دينه ثم تؤت و عدت إ ل ي ه ففرح بعودتك و كفر ت ي ئ ا ت ك و أ د خ ل ك جناتك و ماذا يستفيد ربنا من توبتنا و من ط ا ع ت ن ا لا شيء ن ه غني سبحانه وتعالى غ ن ا مطلق لا يحتذي اليه لا تنفعه طاعتنا و لا تضره معصيتنا و مع ذلك يفرح بعودتنا و ب أ و ب ت ن ا و بتوبتنا فيكفر ذنوبنا و يدخل لجنته سبحانه وتعالى فقال اخي انت لما قد تجد مخالفه مع ش ا ص من العائله ا ش ي ء مسؤول او لا و اعترفته و استغفرته و اغفر لك و ادخلت لك و ادخلت لك و ا ت د خ ل ع لك و ك ا د و ل لي من ب ع د خ ل ت لك و ا س ت ح ي لو كانت عندك ش ن فعلا س تفتحي أ ن ترجع أنت إ ل ي أ و أ ن تراه و تقول ش م ت ما عندي شئ و جاي ب ش ن ت ن ا ق ل و فعلا لان جيناتك مع ا ش ي خ ط أ عمره ما ي ن ت ا ك ت حتى ت و ق ف ي و ق ف بين عيني ا ل خ ط أ الذي تقف معه كان قولا أ و فعلا أ و مجرد إ ب ل ا غ خطا إ ن س ا ن كان نماما وابلغه ب أ ن ك قلت فيه كذا وكذا كلما راك حضر ذلك كلام ا ل س ي ء الذي قلت فيه ولا ينساه وربما انت لم تقول شيئا انت وجد عنده قلت له سمح لما ي بما ي خ ق ا ومع ذلك قلب سم الله ي ت ع ى ولكن كلما وقفت بين يديه ي ت ذ ك ه و ك ان ل ع ي لأن الإنسان بعض خ ي ب ط ه إذا وإذا إلا الخير منوعا الشر مستوى مستوى ع جزوح ب المؤمنين الصالحين أ ق ي ا ا ء ل هم الذين اتصفوا ببعض صفات الله التي سمح لنا أ ن نتصف بها ك ا ل ر ح م ة و ا ل م غ ف ر ة والحلم والشكر إ ل ى آ خ ر ه من صفات ا ل ح م ي ب ه لكن ل ح ظ و رب العزه غني قوي رب العالمين رب الناس أ ج م ع ي ن تعصاه وتخطئ في حقه وتفرط في جنبه ثم تعود إ ل ي ه و ت س أ ل ه ان يغفر لك بقلب خالص له فيقبلك ويفرح به فرحا لا مثيل له صور خبره عند ا ق ب ل ا ل م س ا م ح ة ص ي ر اسمح لك كيف ا ش ي ب ي و كيف اسمح ل يا ي لغازي جلس صاحبي وادعم م و معود يعني ق ب لاحظوا خمسين ثلاثين جميع رب العزه ة علم بان هذا ا ل إ ن س ا ن لم ي غادر سيحتاج إ ل ي ه ل أ ن ه ضعيف كلنا ضعفاء الا من قواه الله عز وجل والمؤمن ضعيف بنفسه قوي باخيه محتاج لغد أ و بعد غد أ و من نفس اليوم ومع ذلك لا يفرح بالصلح معه ولا يفرح بتوبته ولا يفرح باعترافه ولا بطلب السماح ولن تطلب ا ل م س م ح ة فانت ن ف ا ق ويطلع لفوق لا ما ك ا ن ش ت خ ص ر معي ا ك د ا م ما كنتش كنظنها ا فيك وانا حسبك صديق و ح س ب ت حبيب ف إ ذ ا بياخذك لي في الجن و ب ق ى كنت تحسلي ب ل م ا من ا ل و ر والخلف لا لا لا هذه زللات وغفار كانك مختلفه وهذا مسخط ب ن ا س ه د ا ر ه م مع الله كله و و ق ب ل عليه واغفر له ورحم و ف ر ح به فرحا شديدا انت ما ياخذك وما ي ن س ي ر ك لا على اساس انه لا يعرف الله الله غفور يحب منا أ ن نغفر لاخواننا إ خ و ن ن منا أن نسامح ا مسامح يحب إ وكذلك رؤوف يحب أ ن نراف ل إ خ و ا ن ن ا حليم يحب أ ن نحلم على اخواننا ن ن لكن بالمسلمين والتنازع سمن له ولا منك ولا منك ونحن علمنا إسلامنا ا الأساس العدوات والتفريقة والشتات تافية اعترفت لا الاعتراف ولا الاعتذار ذلك لأمور له تكتب مع يقوم يقوم وهي إ مئه ة عضر العضر التامس لخوك إذا لخوك التامس ل أخطأ فيحقيك الأخطار عذر ا ولذلك ا ل تعالى يقبل التوبة عن عباده. الغني الحميد ل ه عباده عن و قال تعالى في محكم كتابه في حديثه عن ا ل ت و ب ة في ا ل ق ر آ ن يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا توبوا إ ل ى الله ت و ب ة ن ص و ح ة عسى ربكم أ ن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجريم ن تحتها ا ل ن ه ا ر يوم لا ي خ ز الله النبي والذين آ م ن و ا معك نورهم يسعى بين أ ي د ي ه م و ب أ ي م ا ن ه م يقولون ربنا أتمم لنا ن ن و ر اللهم واغفر ن إنك ا ع ى كل الإخوان شيء قدير إذن تدبروا إذن مع ذ ه الآيات الرباني ل ت ت ت ع و ا ب ا ل ن ف ح ا ت إلهية ولاه ب ا ر ح م ة ت ن ز ل و سبع سموات على سماوات ل ل عباد الله وعلى هذه ا ل أ م ة على ل ا ذ ي ن أ ق ب ل و ا على الله ل ق و ب ه م خ ص ص و ا ونحن ف ي ش ه ر ا ل إ ق ب ا ل وفي شهر ا ل ر ج و على إ ا ل ل والصرح مع الله ه مع ي ا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا توبوا إ ل ى الله ت و ب ة نصوحه أ ي ت و ب ة خ ا ل ص ة غير مختلصه ب أ ي شيء خ ا ل ص ة لله من القلب تتوب ل ل خ ل و ب والجوارح معها يعني لا تردد فيها ولا شك فيها ولا تراجع فيها ت و ب ة نصوحه لماذا لماذا يا رب نتوب اليك ت و ب ة نصوحه ماذا تريد بنا وماذا تريد أ ن تفعل بنا اتى ربكم و أ ن يكفر عنكم سيئاتكم ا ت ع ل ا ت م التوبوا ل يستفيد من توبتكم ولكن لماذا عسى ربكم أ ن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجريم ن تحتها للنهار من اجل ان يكفر سيئاتك ويدخلك جناته سبحانه وتعالى لا يستفيد هو شيئا من ذلك لا ينال الله ل ح ب ه ا ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لعلكم تتقون عصا ربكم أ ن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت ارضها متى تكفر السيئات و م ا ت ا ت د خ ل ا ل ج ن ة يوم لا ي خ ذ الله النبي والذين آ م ن و ا معه يوم ا ل ق ي ا م ة يوم ي خ ذ الكفار و ي خ ذ المشركون و ي خ ذ المنافقون و ي خ ذ ا ل م ن ح د و ن و ي خ ذ المجرمون والمعرضون عن دين الله حينها تكفر سيئاتكم وتدخل جنات تجري من تحتها الله أن أن نكون منه يوم لا ي خ ز الله النبي والذين آ م ن و ا معه نورهم يسعى بين أ ي د ي ه م و ب أ ي م ا ن ه م ن و ر ه نور ا ل إ ي م ا ن في الدنيا ونور التوبه في الدنيا ونور الصلح مع الله في الدنيا يسعى يوم ا ل ق ي ا م ة بين أ ي د ي ه م و ب أ ي م ا ن ه م وحينها يناديهم المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه ف ي ا ل ر ح م ة وظاهره من قبله العذاب ص و ر ه اخوان المجرمين ا ل آ ن والمنافقون الذين ت م ت ع و ن ب أ ض و ا ء الدنيا و ب م ل ز ا ت الدنيا و شهوات الدنيا و يحتقرون المؤمنين و يستهزئون بهم و يؤذونهم و يعتدون عليهم يوم القيامه يسعى بين أ ي د ي هؤلاء المستضعفين ن و ر وبايمانهم يوم لا نور إ ل ا نور الله الكل في الظلمات الكل في العذاب إ ل ا المؤمنون الذين رضي الله عنه إ ل ا التائبون الذين قبل الله توبته من نوركم أو من نوركم سيننا نخد أود فيئا حاصرين كيقولوا ارجعوا وراءكم ا ف نحن قيل ل م س و و ا ن ر فقالوا بعدما قبله المنافقون قالوا اعلم اني اكون معكم وماذا اكون معكم ولا اكون معكم ولا اهل بلاد واحده كنا احباب واصحاب وعشرين و ا ح وكان عندنا اقتصاد واحد وشمس و ا ح وارض و ا ح وبحر و ا ح ه وكيف ا ك و معكم ك ل ب ل د و ا ح وكيف اجتمع ك م النور ع ل النظام كيف اجتمع في الدنيا في شمس واحده وفي قمر واحده وفي ارض واحده وبحر واحد وتمأ واحد يظلنا. ولكن ت م أ واحد ي ظ لماذا أ ن ت م هنا في نور ونحن في ظلام الم نكن و معكم قالوا بلى كنتم على يوم صحت كنتم ك ف ص ي ن علينا كنتم تحاربون الله والرسول وكل من يؤمن بهما كنتم شناكم ك ك م و ل ن فتنتموا َََُْ ن ْ ف ُ س َ ك ُ م ْ و َ تربستم َََُّْ و َ ر ت ب ت ُ م ْ و َ غرتكم ََُُ ا ل ْ أ َ م َ ا ن ِ ي ُّ ت َ جاء َََ م ْ ر ُ الله َِّ و َ غركم ََُّْ بالله َِِّ الغرور َُِ أَرْضِ بَرْضِ بَرْضِ أَخِي كن مِنَ الَّذِينَ لا مِنَ الَّذِينَ وَاطْلِبُوا اللَّهِ سِجَدْ وَبْكِ لَهَا يَقُونُ لَا لَا تُقَالُ لَهُمْ كُنْ قُلُوا يدخل ش وفيما ا ل كل ي س ع و هو ي ا ه القدر يخل ن يحس ا ان يكون القدر ب في السابعه الاثنين و ا قاطع وفعلا سنه وفيما ي ة صباح بعد ما ك ا ن في السابعه ا ق د ر ياته ا ل الاثنين جامع سنه ا ويضعات يفراد صعب أشهر كم من العمر طاق هاي د ويقومون ع ط ي في شهر ضربناها جيلا ا ب ا ه و ز ي ع المعطيات ا ل ه ي ب ب م ن ي و ا ط ي ا ل ا ر ف و ي ق و س ي ن ا ت و ف ي ا ل ع ل ا ل ل ل ل ي ي ة و ا ف ن ا ط ق كيف حقدك شب الارضيه ويعودوا بمناطق ل ا ي ل ر الارضيه ل ي يبدأ من ألف للمؤمنين الطائعين التائبين الصائمين القائمين لله رب العالمين خالص لله مخلص لله شرع عدد ربعه الشفلاخ الخاوي الله وثمانين وبيضعات أما إذا كان ما وثمانين لا الأساس هذا وثمانين وبيضعات كلها أسماً لله لله لك يجيلك يجيلك أول يجيلك أسوه عنده أسوه من ووضع يكون شرع عدد ربعة عندك ربعة ربعة عدد لوحد خسك تكون قية بنت أ ن ا ل لها ان ت ق ي م بزياده الفوخه ومسلمه و ر س ل م ه و م ؤ ك ن ه ب ز ي ا د ي الاسلام ومسلمه ومؤمنه تدخل ا ل ج ن ة ب د م ا ل إ س ل ا م و م ا ل ل ه ه الله ي عز وجل ب يريد درجات في ا ل ج ن ة ل أ ن ك من أ م ت ي سيدنا محمد ص ل الله يقول لك الله عليه د أريد وسلم تقوم ب ن ي ا ن ا ش د ه الفوخه في وليس للمرء دارا يسكنها إ ل ا التي كان قبل الموت يبنيها ف إ ن بناها بخير طاب مسكنها وان بناها بشر خاب بنيها بل كتب تسكن المت موت مستويات ودرجات في ا ل ج ن ة و أ ن و انواع ع ا هذا العمل في العربي ن إن ي في كنت تضحضر بحارة التبقاء ي ة ه غير تقريب أن نصيب المؤمن أقل و د الجنين ة عندما س ت ه ا هذا الثالث ل يوم ف ك ت بغي بغي بنسفة الفوقي الفوقي يمكنش يوعد الفوقي ما ما الأساس كلمة وديله عمرش من أ س ا س ي ه ان تكون عقيدتك ص ح ي ح ة ثم أ ن تبني البيت الذي تسكنه بالاتيان بالاركان وبكل الواجبات وترك المحرمات ة ف إ ذ وقع في أو, في أو, في أو في لك الخطأ البناء ل ا في في ع عنك العنى س س ي في في التسميم يصفح يكفر السيئات ويدخلك بغي أو الأرض أصلاً أو فتوب واحتساباً وإيماناً جراء الجنات الضرات الله بأسناتك لنا إيماناً إلى لك للقدر مضى قم سييسر ا ل ل هذا لك يصلح ولا أجرى أن سنة من يمكنك عنده وفضعة بضعة ما الذي جاء ي ص ل في هذا القدر ل ي ح س ب ل ى اربعه وثمانين ولا يعرف ا ل ص ل ا ة ولا يعرف الدين ولا يعلم شيئا من الدين والله عز وجل عليم لا يعبد إ ل الا ب ننخذكم بالعلم ي ن م كاري ا الآن ا اكتام الأمية الحرفية الأمية الدينية التي عندنا اسمال المتقفين وغير المتقفين اسمال الزكاطرة والمهندسين والإداريين ورؤتاء المصالح منهم لا شيء إيش أمية دينية يعرف كيف يتوضى أن وغن منهم نعرف الله موجود من لايع م م ر ه القرود سنواجه و يودك تسجدون ل لك ل زمام ا هذه ي الريادة ا د ة س ن ت س ج و تسجدون تسجدون ن تسجدون ريادة معي. سرات معينة في الشيباني عليهم الريادة النهار مساكن كتكبسوا خمس موت نسبة بركع لا ركع حتى يمشي هذه وزني الصالة شد الخريف مره、أولا. كي ن ا ل قناه و ت تلفزيون كي نشد قناه لا يرى فيها إ س ل ا م ولا ع ر و ب ة ولا ا س ت ق ا م ة ولا ج ن ة ولا نار كفك وكفج ب ل ل ش عطيه غير ا و ا ل ج ن ة ي وقفج وقال تعالى في محكم كتابه في آ ي ة أ خ ر ى وتوبوا إ ل ى الله جميعا أ ي ه ا المؤمنون لعلكم تفلحون و ت د ر عقب من قال سبحانه و تعالى عقب ماذا قال وتوبوا إ ل ى الله جميعا أ ي ه ا المؤمنون لعلكم تفلحون جميعا لتعلموا ب أ ن التوب ة واجب على جميع المؤمنين و على الكافرين و على المنافقين لان إ س ل ا م ه م هي توبته و نحن المؤمنين و المسلمين توبتنا هي ت خ ل ع ا ل م ع ا ط ي و ل ا ق ب ا ل على الله سبحانه قالها بعد الحديث عن غض البصر و عن ت ح س ي ن الفروج وعن الحجاب وست العورات ب ا ل ن س ب ة ل ل ن س ا ء قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أ ب ص ا ر ه م ويحفظوا ف ر و ج ه م ذلك أ ذ ك ا ل ه م إ ن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أ ب ص ا ر ه ن ويحفظن فروجهن ولا يهدين زينتهن إ ل ا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن شوالله عنايته ز وجل ع ب ل ب ا س المراه ل خ ط و ر ة كشف عورتها هو يسوي اللباس كيف ينبغي ان يلبس من فوق الإثماء الله صور طريقة تعالى يعطيه الملأة سبع وجل بشي سماوات ر عربي أنه مهم عند ل خطيرة هنا الله عز وجل ك أ ن ه يشتر ع و ر ة ا ل م ر أ ة بيديه سبحانه وتعالى وليضربن ا بخمرهن و على جيوبه ا ل خ م ر ا ل ل ي قد تغطي بها به راتها تغطي بها ل جيبها ي و الجيبها هو لا يستحقها كانت ر ج ا ء ت المستعجلات ا ل س م ا و ي ة ا ل ا ل ه ي ة لتعلم ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة كيف تغطي نحرها وعنقها وجيبها لخطره على الرجال إ ذ ا خرجت به عاليه ا المسلمة الآن أحرى و إ شيء قدير عندكم من وفعلا و افتحوه وشركوه وشركوه وشركوه ا وشركوه وشركوه ا وشركوه ا ل وشركوه وشركوه وشركوه ا بالليلة وشركوه و ش ر ي و ن ي ه وشركوه وشركوه وشركوه ا ماذا لا يهم هذا الناس بشر ولا حيوان تال حيوان عملكم حيوان ديروا شعروا ومحسنوا عملكم اللقو شمالوش لا شوش إلا دولت جتاده عاب وجميل جميل لأنه الله الله خلقة طال إذا اصبحت و ر نقص ليه لبا ل عندنا ي ا لك و ي ش خ ب و ن ي و ف ه م ح ولكن ب لدينا ا ل الحيوانات المبادره و لانهم ح دعماهو ع مرامة م ا ر ص ي ن و م ت ط و ر ي ن ومكورين احنا م حجمها ن و ا يا بألوان ل ل ي ما عندها حلقات ت ى ع ا ة ل النوف ر ر ما, تصور ما ولكن يمكننا ان نتمكن من الزرقاء والرمادي والميزاني والوردي ولكن ا لا نتمكن و من الزرقاء تعالى والتقويم الله لكم الحمار ل ي غير ش رجل ا كيف يبقى والزرقاء ت والزرقاء ل ت برشي قلتك بل ي ه و لكن العمل يعني الالوان ي ب الشارع ي الان م ك ي ا لا شو ه يوجد تغيير في الله فالرجل الذي ي و ق م ر ت على ه ذ ه ا ل أ ل و ا ن يعني ليس ا ل اصليا ليس طبيعيا يعني ليس له ذوق جميل لا ابرز لا احترز كما ه ي خ ي ف ب ر ن ا ي ولكنهم ع ج ب ان تكونوا مكرشه ومعوزه و و م خ ل ص ن ويجب ان تكونوا م س ل ق ا و ل ل ن ه ا الله م يجب ان تكونوا ا م س ل ت ا و ل ا ن ه م يجب و ان تكونوا فيها طرف بيض م ا ل ل ه وطرف م ا لقداس و ل ب ن ز ه م ر يجب ان ت ك و ر ت ا و ا م س ل آخر تحدي لله وللعباء ع ن الشوح وما زلنا من زوجها ش ك ل ز و ج ة ا المرضى يشكون لا ب ز و ج ة ا الكراكز ي صحيح ع ر و س م ت ع ر ك لا تصبح اما ولا ز و ج ة ولا أ خ ت ا ولا لا تصبح الا خ ا ل ي ن ا للفساق لقضاء الحاجه المرقده لكن خ و ا ن ي أ خ و ا ت ي ا ف د و ا النظر في ف و ر ن اجسامنا في أ وفي لباسنا وفي عاداتنا وتقاليدنا أحنا كانت و ع ن د ه م ا شاذين جنسيا و القوانين ق لا ن الآن غ يمكننا ر هذا ا يكي سيد كل خ في ان ل ب د د يكي و الرجل نعرفهم ج والمرار ا ا ع بهذا ا ل م ج ر م و ن من ن أ ب ا ء ج ل د ت ن ا ي ف ع ل ونحن أ ص ب الرجل ا ل آ ع ن د ن ا ب غ ع ر يخرجوا ف ه يتزوج ب ه و ا القوانين ولكن ا ب ن ت الابن تقوم ا ب ز ي ا ي ه الابن تقوم ب ي ع ا ل ز و الابن ج ا ل ر ق د ز و ج م بزياره الابن خ ر ج ت ق و ح ت ب د ي ا ر ه الابن ز و ج تقوم ز و ج ر و الابن د و ل ت ز و ج م بزياره الابن تقوم بزياره الابن تقوم بزياره الابن ا ق و م بزياره الابن تقوم ب ن ي ا ر ه الابن ت ق ن م بزياره الابن ح ي ت ص و ا ل ب ل د ي ة في الابن ع ي ا ل ر و م بزياره الابن ومنوع في اوروبا قالت لك ممنوع س ع ي ب عليهم ولا تقول لهم ش ي حاجة ولا تقول ل ه شيء مدرما شيء هي يا اذا م ش ي ن ق ل ت و ا لك شيء صرت اكتب معي يا اما قد ت س و ح ك معنا ولتعطلن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إ ل ا لبعولتهن أ و ابائهن أ و ا ب ا ء ب ع و ل ت ه ن أ و أ ب ن ا ئ ه ن أ و أ ب ن ا ء ب ع و ل ت ه ن أو و إ خ او ن ن ه أ بني إ خ و ا ن ه ن أ و بني أ خ و ا ت ه ن أ و نسائهن أ و ما ملكت ع م ا ن ه ن أ و التابعين غير أولي ذربة من اولي ل ل ر ج ا أ ا ا ل ر ة ا ل ن س الرجال ء و ا ي ض ب ب ن أ ر ل ليعلم ه ن م ي من زينتهم وتوبوا إ ل ى الله جميعا أ ي ه ا المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا الى الله من هذه الأشياء. وحرصوا على سرع الله واتبعوا التوجيهات ا ل ا ل ه ي ة في ت ر ب ي ة ا ل أ و ل ا د وفي التعامل مع ا ل أ ز و ا ج ومع ا ل أ ب ن ا ء والبنات ت ض ر ب برجلها في الارض ليسمع ص و ت ه الخالق ف ت أ ت ي المستعجلات ا ل س م ا و ي ة ب ق ي ا د ة جبريل عليه السلام يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتوبوا ل بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ا مَا يَضْرِبْنَ يُخْفِينَ ي مِنْ ن ز ه ن ت و الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم ش أ تفلحون برجلها في ا ل أ ر ض ليسمع صوت خلخالها لعلها تؤثر في الرجال وربما لا تقصد ي ت أ ا ت في أ ي رجل فمع ذلك ت أ ت ي م س ت ع ج ل ا ت الالهيه بسرعه ا في لذلك الحين بدون استثناء لا ي لا يسخر قوم من قوم عسى أ ن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أ ن يكون خيرا م ن ه م ولا ت ن م ز و ا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بيس الاسم الفسوق بعد ا ل م ا م ومن لم يتب أ و ل ئ ك هم الظالمون أ ر د ب ر ك م ن ا ل س خ ر ي ة من الناس أ ر د ب ر ك م ن الهمز واللمز والالقاب السيئه التي تقذف بها الناس فان لم تتوب تكن ظالما وقال تعالى إ ن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ي ق خ ذ ك م ا ل إ ن س ا ن ويحبك ل خ سبلوك يحبك م من ك ن ك م ي ح الله تعالى يخبرك ب أ ن ه إ ن تبت إ ل ي ه يحبك ويؤكد لك ذلك إ ن الله حبتك إ ن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ثم الله عز وجل جعل المشركين كذلك تعرفوا ب أ ن المشركين مطالبين بالتوبه ب أ ن يوحدوا الله عز وجل ويعبدوا ا ل ق و ل ت ع ا ل ى ف ي ه ف إ ن تابوا و ع ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم شوف إ خ و ا ن ي ق ي م ة ا ل ص ل ا ة و الزكاه ة خطب مجرد م ش ي لا يكفي منهم الدخول في ا ل إ س ل ا م أ و ا ل إ ي م ا ن ف إ ن تابوا و ع ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا الزكاه فخلوسا بهم فان لا ه غ و تقتلوهم ولا تؤذوهم فخلوسا بهم فقد صاروا مؤمنين وقال في آية فان ي آية تابوا و اقاموا الصلاه و آ ت و ا الزكاه فاخوانكم في الدين وَبِاللَّهِ يَعْ في الإسلام ملايين ماشي ألاف. ملايين ملايين م ل ا م و ملايين ملايين م ل ا ي س ن ملايين م ل ا ف ي ا ل إ س ي ن م ل ا ي م ن ملايين ملايين ملايين ملايين ملايين ملايين م ل ي ي ن ملايين ل ا ن خ ل ا ب ي ن ملايين م ل ا ي ي ملايين ملايين ملايين م ا ي ي ن ملايين ملايين م ل ا ي ي م ا ت ل ا ي ص ل و ن و ل ا ي ي ن ملايين ملايين ملايين م ل ا ي ملايين ملايين ملايين ملايين م ل ا ي ي د مض م ك ذ ق ا ل مساجد و ي و ض ا ل عز و جل بالعباد صلينا و ر و ص ل جميعا كل من بلغتين الحلم ولكن ل كم من مساجد يحتاج في هذه البلد فقعنا في المساجد نحتاج الى هذا البلد الحديث نظرا لغلاء الارض نحتاج الى طبقات ل بلا العيال ف حفظ رمضان خاصة اذا كان المسلمين لو تابوا الى الله جميعا و اقاموا الصلاه و اتموا ا ل ز ك ا ة لا يبقى في هذه ا ل أ م ة فقير وعدها زكاه ا ل أ م و ا ل و ز ك ا ة الحبوب و ز ك ا ة الالعاب لا يبقى فقير ان اتقي الله فيها و وزعت و ع ط ي ت ل أ ص ح ا ب ه ا و أ خ ذ ت من اهلها لا يبقى فقير صور إ خ و ا ن ا ل ز ك ا ة فيها الملايير ن ا ا الملايين خ ت ن عندهم مئات م ل ا ي ي ن ر م و ا ل المسلمين في الخارج عند أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م يحاربوننا بها لو اتقوا الله و أ ر ج ع و ا ا ل أ م و ا ل إ ل ى بلاد المسلمين و أ د و ا حقوق الله فيها لما ر أ ي ت متسولا ولا فقيرا ولا محتاجا في بلدنا فقال فقارة فقال واتريك مذكر و لكن ليس وليس وظيفة جزوع تسوح العملية كل عند حتى صار وصار اللي شيء شيء بشركة مولي هل ا يقول ي هذا ويدعي ه صحيح ويدعي ا لولا أعطى بصالح ل كذب السوالين في لوراغم ل ولذلك ا ك ب يقول ا ي صلى الله عليه وسلم ن لطف ايما اهل عرصه بات فيهم م ر ؤ جائع فقد برئت ا منهم ذمه ة ا ل ل الله والله واحد فقد برئت منهم ذمه الله اما الجيران قال فيهم صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لم يامن ج ا ر ه بوائقه وقال في الحديث الاخر ما أ م ن بي من بات شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم ه ف ي كيف يتقن وعندك وعندك بولد المرأة الويد تقبل على أ و ل ا د ك وزوجتك في بيتك ما وماذا ك داخل, داخل يجيب ا تستقبل الزوجات تستقبل وماذا ب تستقبل ا ل أ و ل ا د ماذا أ ع د د ت له وماذا ه ي ا ل س ل ا م وتتصور أ ن ك ما ت ر د ا ش تعا وما ت ر د ا ش كل شيء واحد عطيني و ت س ل ف ما يسلقك ي ف ش ي د تخطعنا الحي كامل وربما على تسمح ي كامل وربما ن تصطلع في هذا الدين كامل هاد ا ل ن ا س م س ل م ي ن و ا ل ج م ع في ه ح ا م و الدين ح ج كامل وحجز وعمره وكروشيه صايم وفيه واد إنفاق و مسلمين وفيه ا لي تسوون واد ل ح ا ن ف ي خ د ا م خ د ا مسلمين ا خدام حال ولات حال عنده ك كان كافيه ولما فيه و و شي س يقص علي ق ص ة لامام في مسجد في ا ل ب ا د ي ة مسجد حر ذات يوم صلى بهم الامام العصر أ ر ب ع ركعات ج ه ر وكلها ب ف ا ت ح ة و ص و ر ة ولعلي ذكرتكم بهذه ا ل ق ص ة السابقه ن ب ع م نعيدها ل ت ذ ك ي ر صلى بهم العصر أ ر ب ع ركعات ج ه ر وكلها ف ا ت ح ة و ص و ر ة في كل ركع وقالوا إمام راسي برسمي و سبحان الله ولم يشعر ماذا يقولون غايب مره فلما ا ن ت ل ن ا من ا ل ص ل ا ة ن ص ا ح نتحدث ا ي عن ا ل إ م ا م ربما ا ل إ م ا م صار أ ح م ق ربما مجنون ربما نسيم ما هذا د هو الامام وكذا كذا كلما اردنا ان م نعرف الله بهذا ك ل م المغرب ا يقول ا شهده خبخ ن من وكان يقومون ر ي فيهم كيف وهمشي في ي مبغة مبغة و فيهم ي بزياره ا و و ل ليهوالو و ش ف ذ الامم و ا إ يسلبون فيه, فيه ا ل بالله كذا عفت ويقومون ك ل واحد ت ي كيرغي راك ص ر بزياره ك الامم ص ص ر ا ت أ بهمش ويقومون س بزياره ي الامم ا المتحده راجبين ولكنهم يمكنهم ان ح ي م ش ك و ل ي ش و ا قد ا ح امركم ت بانه ل يمكن ان يكونوا ا قد امركم بانه ع ل يمكن ق ان يكونوا قد امركم بانه يمكن ان يكونوا ا على قد امركم يقول قراءة خاصة به م ل و شو شو و ا ح د ض ذ ا تفعلون ي الجنون تفعلون ا س م ع الجنون ص و ك ا ل وانه ا ك ي تفعلون تقرأ ك الجنون خرام ا ك تفعلون ا الجنون ن كان وصائعين وفي ا استدعى ل ذ ي ل ا أ خ ذ ا ي القران هي ه لا ل يخفى بهذه القرآن ا ل ا ونستهزئ م مع ا لا ف يخفى والقرآن ر ن أ س لهذا الله إ ر بهذه ا ل أ م لم ة إذن ا ل ل أ ذ ك ي ا ا ء م ص ل الأمة الحمدية ليس الفطناء الأذكياء ي كيف ينفطناء في ن كنا ولكن هناك لا يخلو عصر من الفطلاء الاذكياء ح ا ل ث ل ي س ل ط ب ي ع ي ة وعرف وتيقن ب أ ن ا ل إ م ا م لا يجد ما ي ن ف ق على أ و ل ا د ه فذهب إ ل ى بيته و أ خ ذ ق ف ة و م ل أ ه ا بما ت ي ص ر من الطحين ومن م ا ك و ل ا ت فذهب بها الى ضار ا ل إ م ا م وطرق الباب ونزل ا ل إ م ا م و اعطاه شيك الهديه ة وتعجب قال له من أ خ ب ر ك قال له هل قالت لك الزوجه شيئا قال له لا س و ر ح ا ج ة والضيق والفطر والعفه قالوا لم تخبرني بشيء لا يوما غيره ولماذا أ ت ي ت ن ا بهذا قالوا ل أ ن ك صليت بنا ي ل ع ص ر ه اربع ركعات ب ا ل ف ا ت ح ة و ا ل ص و ر ة جهرا ن قالوا اما ل و ن بالفاتحة والصورة جهران. قال له نحن ت ص و ر اخر مشكله ك ب ر صليب الناس ودارك خاليه و الاولاد د كي ي و ا ك ا كيف حاصل دور ت ع يبكي ر الركاعات أنت تكون م طائرة مشكلة كتجيت ا ض و خمسة المراه غيش كيف ر يشكي داري جاءت لتجي وعرضها أ ولكن جد د ا ي وتنسوا د ي د ان س ينسى ع و د ي في منازل ا ي ويعود ان ينسى في ر ا الإخوان وإذنك الدين بغي ه منازل ه ا و ط ي الأشياء ويتحدث هذه عنها فاقم ا ل ص ل ا ة ان ا ل ص ل ا ة تنها عن ا ل ش ا ء ر ا ل م ن ك ر ولذكر الله أ ك ب ر و الله يعلم ما تسمعوه ن فرَاللّه يمتحن و تكون كذلك من تغيير ح ا ل من حال أ ق ل من حال تتوب من حال الذي كان قبله في المنافقين قالوا سبحانه و تعالى إ ن المنافقين في الدرك ا ل أ س ف ل من ا ل ن ا ر و لن تجد لهم نصيرا إ ل ا الذين تابوا و أ ص ل ح و ا و اعتصموا بالله و أ خ ل ص و ا دينهم لله ف أ و ل ئ ك م ع ا ل م م ن ل ا ه توبه المنافقين ليست عاديه علاج لانهم يدعون ا ل إ س ل ا م و ي غ ط ن و ن القصر توبتهم خ ا ص ة لكل توبه حسب إ ج ر ا م ه وحسب مصيره قال تعالى الا الذين تابوا المنافق أ ص ل ا يكون مفسدا في ا ل أ ر ض أ ق ب ح خلق الله والمنافخ وأضل ا خلق ل هو المنافق و أ ش د الناس عذابا يوم ا ل ق ي ا م ة المنافق في ا ل ض ا ر ك أ س ف ل من ا ا ولذلك اذا أ ر ا د أ ن يتوب ليست توبته ك ت و ب ة س ا ئ ل قال إ ل ا الذين تابوا و أ ص ل ح و ا واعتصموا بالله و أ خ ل ص و ا دينه م لله ف أ ويخلص ل ل ئ ك مع م م ن عدت يقول لي إ و ت ي ا م م مستوى المؤمنين ن ن ي وفي ي ويصلح ت م ف دينه أو ص ويعتصم ويخلص ل بالله ح فتد د آخر ي لله عدت النتوة ومن ي ك و ن ع ا ل م م ن ومن تمام توبتهم كما قلت اصلاح ما أ ف س د و ه بالنفاق والاعتصام بالله بدل ا ل ل ه ب الاعتصام بالناس و إ خ ل ا ص د ل ل ل ه ثم حينها ينضم إ ل ى ق ا ف ل ة المؤمنين الصادقين ثم التوبة من من من التوبة الكبارين هذا من النفاق التوبة من الكبارين كبارين、مبخرج. كبارين سبعا الزنا والسيح العقوق الوالدين والثون اللي والرباو وأكل أموال الناس بالباطل مبخرج سعى يمزع وأكل والذين لا يدعون مع الله إ ل ى ه ن ا ق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أ ت ا م ا يضاعف له العذاب يوم ا ل ق ي ا م ة ويخلد فيه مهانا الا من تاب إ ل ا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا ف أ و ل ئ ك يبدل الله سيئاتهم حسنة رحيم فكان الله أفورا رحيم صور الذي تاب من القتل ومن الزنا ومن الشرك ودخل في ا ل إ س ل ا م وتاب توبه ن ص و ح ة وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاته ح س ن ة صور الكافر المنافق والمشرك يرتكب سيئات في شركه وكفره و ل ف ا ق ه فلما يتوب ت و ب ة ن ص و ح ة يبدل الله سيئاته ح س ن ة المؤمن سيئاتك حسنا الدنسة سيئات يبدلها شيء وغيرهم غيرهم حيومك ويبدلهم يعودهم إليه رجعية في القانون. القانون إنه في إن يحتلس بعدما تبت إلى الله إذا نصوحا الله, ورجعت إلى الله وندمت على ما ودخلوا إنها تبت توب تبت تبت وعدت ورجعت وندمت لك لك لك لك مع كيرضم أعطى على الرجع لدن ذلك هذه فقول دنسة حسنا أنك القانون فقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أ ض ا ع و ا الصلاه واتبعوا واتبعوا أحيانا الشهوات ا عمدا هذا أو شيء ق ب بعدهم واتبعوا ي يدخل ل فخلف خلف الصلاة فيها أضاعوا من فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك َََِ يدخلون ََُ ا ل ج َ ن َّ ة َ ولا ََ يظلمون ََُُْ شيئا ًَ هذا ضيعون الصلاه اخطاوا الصلاه اعرضوا عن الله وتابوا وعملوا عملا صالحا تابوا وامنوا ل عملا م وعندما ت صالحا يقول ولماذا ا د عباد ي يربي يغفل لي ن والدين الجانين الله هو حقوق وضرب ع معرفة ي يقول لي د ثوبة يربي هذه ه وإذن وأركانها ب إ ل ل لماذا ه إذن عطف ا ل إ ي م ا ن على ا ل ت و ب ة في ع د ة آ ي ا ت لماذا ي أ ت ي ا ل إ ي م ا ن بعد ا ل ت و ب ة إ ل ا من ث ا ب وامان آ م يعني من بأن الإيمان من قال من العلماء ل أ ن ا ل إ ي م ا ن يخدش خدشا كبيرا باقتراف الكبائر ت تخدش هذه المشبيرة إيمانك مثل بل يرفع بعض ا ل ج ر ا ئ م حينما يرتكبها المؤمن يرفع عنه ا ل إ ي م ا ن كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إ ذ ن يخلع عنه ا ل إ ي م ا ن كما يخلع ثيابه إ ذ ن ا ل م ع ص ي ة الكبرى و اذن ل الإيمان الإيمان ك وكتنقص ب ا إخواني تخدشوا ئ ر إ و كلما ا بعد ذلك اشير إ ل ى ا ل ت و ب ة من كتمان الحق بعض العلماء يكتمون الحق في العالم و بعض الفقهاء يكتمون الحق عبر التاريخ وكل من كتم توبة كتم الحق له من خاصة إذا أراد يقول سبحانه وتعالى إ ن الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أ و ل ئ ك ما ي أ ك ل ن في بطونهم إ ل ا ا ل ن ا ر ولا يكلمهم الله يوم ا ل ق ي ا م ة ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م أ و ل ئ ك الذين اشتروا الضلاله بالهدى و العذاب ب ا ل م غ ف ر ة فما أ ص ب ر ه م على الناس لكن ما هي ت و ب ت ه في ا ل آ ي ة ا ل ت ا ل ي ة قال تعالى إ ن الذين يكتمون ما أ ن ز ل ن ا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أ و ل ئ ك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون إ ل ا الذين تابوا وكتبوا أ أ ص ل ل ح و وبينوا و ا ف ئ أ و عليهم أ ن الحق ر ي م كتموا ا ل ح و ك ت م و ا ما أ ن ز ل الله من البينات وحرموا الحلال وحللوا الحرام و أ ر ا د و ا أ ن يتوبوا هل لا توبت لهم؟ أبداً لهم توبه لهم أ ب د ا لهم ت و ب ة م ا ب ا ل ت و ب ة مفتوح أ م ا م كل العباد كل الناس من حقهم أ ن يتوبوا والله عز وجل يتوب عليهم إ ن تابوا ت و ب ة ن ص و ح ا لكن ما هي توبه هؤلاء العلماء لعارفون بالله وبكتاب الله و س ن ة رسوله إ ل ا الذين تابوا و أ ص ل ح و ا و بينوا ف أ و ل ئ ك أ ت ب ع و تاب و أ ص ل ح إ ن ه كان من قبل يفسد ولا توبه من افساد ل إ إ ل ا ا ل إ ص ل ا ح ولم ا تشكي السد توبته الصلاح والذي كان يفسد توبته الصلاح و ا ل إ ص ل ا ح و أ ص ل ح و ا و بينوا بينوا ما كانوا يكشفون من حق و إ ل ا فلا يعتبرهم الله عز و جل ف ض ل ا ل ت و ب ة والتائبين في ا ل ق ر آ ن قال تعالى إ ن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال عز من قائل إ ل ا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا ف أ و ل ئ ك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال تعالى قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من ر ح م ة الله إ ن الله يغفر ا ذ ن و ب جميعا إ ن ه هو الغفور الرحيم لا تقنطوا من ر ح م ة الله غفور ال... رحيم لا تضره م ع ص ي ت ه رحمته و ا س ع ة فسيكتبها الذين يتقون وهو الذي يقبل ا ل ت و ب ة عن عباده ويعفو عن السيئات, يقبل التوبة ويعفو عن السيئات التي مضت ع يعفو عن وتعالى و ويقبل التوبة د لا السيئات سبحانه、وتعالى. ولذلك سمى نفسه غافر ا ل ز ن ب وقابل التوب شديد العقاب、يطرق. غافر ا ل ز ن ب قابل التوب شديد العقاب الله سبحانه وتعالى غافر يغفر. يغفر وغافر لمن كل الذنوب إلا يدعى الشيء ثم استغفر ا ل م ل ا ئ ك ة للتائبين ودعائهم له صور المتوب الأخ كي يخسرك الله عز وجل جنود مجند من ا ل م ل ا ئ ك ة يستغفرون لك ويدعون لك اسمعوا إ ل ى قوله تعالى بدعاء ا ل م ل ا ئ ك ة واستغفارهم للتائبين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد, ربي يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويستغفرون للذين آ م ن و ا ربنا وسعت كل شيء ر ح م ة وعما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم التي وعدتهم ومن صلح من آ ب ا ئ ه م و أ ز و ا ج ه م وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق, يومئذ فقد رحمته ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله أ ك ب ر سوره اخي المؤمن تب إ ل ى الله بعد المعاصي وبعد الجرائم وبعد السيئات ا ل إ ع ر ا ض عن رب العباد يقبل الله عليك ويعفو عنك ويعفو عن السيئات ويهيئ لك ج ن و د مجنده لم ي ع ص و ا ا ل ل ه أ ب د ا ولا يرد الله لهم دعاء يستغفرون لك ج ن و د م ج ن د ة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يدعون لك ويستغفرون تغفر للذين تابوا واتبعوا تجمع انت غزل بصير خبار سور للذين سبيلك الجحيل الملائكة غزل ذلك الشارع عذاب كي يدعون كي يدعون جامع وقهم ومجموعة سور معكم معكم بصر عن المحرمات و ا ل م ل ا ئ ك ة يدعون لك س ومن ر واستغفرت عدت إلى الله واستغفرت الله من كل ذنب و صلح ت من ع ع الله والملائكة و ي د لك ويطلبون ونسمعه ابائهم ل ه يقلك الجحيم ع ل قلت لهم كل كل ل ج جعمة ح صحبك ي م ربما مدعم م أبوك عكا ا أخوة ك ربنا و د خ ل جنات عدنين التي ومن صلح من وازواجهم ع د ومن ه م و أ و ز ر ي ا ت ه م و م أ ب و ر ه م اولادهم أنت ثم التوبه ك ث ي ر ة في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة إ ن ا ل ت و ب ة إ خ و ا ن ي موضوع طويل عريض إ ذ ا اردنا ان نفيض فيه لا تكفي فيه حلقات إ م ا يدل على أ ن الله تواب رحيم وعلى أ ن ه يحب ت و ب ة عباده ويحب إقباله على اقبال عباده عليه سبحانه وتعالى ويقول صلى الله عليه وسلم يا أ ي ه ا الناس اتوب الى الله فاني اتوب اليه في اليوم مائه ل مره تطلع ا ل ش م من مغربية س ن تظهر ع ل ى ا تساع ا ل عاد ل ونحن م عليه ا أ س م ا ل م وسلم ف و خون شوفوا ا كانت تانك من من بعد من بعد ب ح ت ن و ت من س ع ا د ة المرء أ ن يطول عمره ويرزقه الله الانابه اجج ي تلاقصين اخواني التوبة اذا على ولعلي باختصاص اطلتوا لكم شروط واركان ا ل ت و ب ة متى ا تعتبر تائبا وتدخل في هذه الايات الاحاديث ا ل ف د ب ذ ك ر اولا ا ل ن د م عما فعلت من معاصي والسيئات و م خ ا ل ف ة ثانيا الاقلاع عن المعاصي والذنوب التي كنت ترتكبها ثالثا ا ل على ع عدم الرجوع إ ل ى ما كنت فيه من المحرمات والمعاصي رابعا رد المظالم إ ل ى أ ه ل ه ا إ ن كانت عندك مظلمه ل أ خ ي ك ولانسانك ف إ ذ ا اختل شرط من هذه الشروط فلا تعتبر توبه و ل ي س ا ل ت و ب ة ا ل ن ص و ح ولا يقبلها الله ولا يعفو عن تلك السيئه أ و ل ا تندم على ما فعل تبكي ت ع ى الله وتعز وتمزق قلبك ح س ر ة وندما وحزنا على ما فرطت في جنب الله لا تقوليش يعني فرح ا ذ ك ر المعاصي ك ت ح و ل هالملك وكتستقر بها أ ش د و زناه لشباب و أ ش د د ن ا ه واشددناه بشاب ذ ك ر و ا ف ي ن تقدون تمدرب أ ح ن ه أ و ل ا د ا ل ي و م أ ش من شطيح و أ ش من شرابات و أ ش من مخدرات و أ ش من فساد و أ ش من حرام و أ ش من قمار ليالي الطوار تكيش معينا ل صح وان أ ن ت م هاد ل كان يثلي ل هالك ك كي يصوم كي يعيرك ه ها قلنا قلنا ف يظن ديلكم قام انه م ا صيام تاب فلا ل ة ا يقبل ي شو هذا الإنسان يظل لا وإم الله توبته ل أ ن ه بقي فرح بالمعاصي لكون الشرفتين القرض نحن ظ ه ر و ه بصاروه وهنعظموه إلا ولا ي س ت ي ي من الله و ف ت خ ر أ م ا م الشباب بالمعاصي التي كان يرتكبها قبل توبته ويظن ب أ ن ه تبعك بشتى يحشم ا ل ن ا كبير في السن لم يكن يصل في ق و ا م مستمر في الفساد والخمر ف ي والقمار ف ي والزنا ف ي ما ز ا شيء عليه أ م ا ك ن تلاق له فلا زال يرجع عاجبه ي ف ت خ ر به ثم ا ل إ ق ل ا ع أ ن يتوقف عن تلك المحرمه ا ت يبقى ر لا تقبلوا ا ل ت ب ة إ ذ أبقى ا ت ل ا ت و ب ة ثم العزم على عدم الرجوع وعلى فعل خيلات الطاعه يعزم من الرعش و ي ع ز م على فعل خيلات التقرب إ ل ى الله و كان ب ي ن د ب ي ن صحبه ويعزم ش م إلى صحبه ا ويعزم ا من هذا الرقل الرابع صحبه ويعزم ب ي ن صحبه ويعزم إ م ا ب ي ن صحبه ا ويعزم من صحبه ويعزم من صحبه وتقليع يتوب عليك تائب من الزربي كمن لا ب ا ل ب ل ا مع الله كي يبقاك ا ل ق ض ي ة بك وباخوتك مع العباد هذه م ش ك ل ة لا تتم توبتك إ ل ا إ ذ ا رددت المظالم إ ل ى أ ه ل ه ا وهذه المظالم قد تكون ا د ب ي ة وقد تكون ماليه ة اما غيبه ة عدبية و ا ل ن م ي م ة والقذف و ا ل م س في العرض إ ل ى آ خ ر ه منها من الجرائم و ا ل ح س ا د والبغض والكيد و ك ذ ا و ك ن المظالم ا ل م ا ل ي ة هي انك راكب فلوس وخشيتهم في الميزه وخشيتهم في العبار ودخلوا ا ل م ي ك ا ودفعوا الرقم ا ل ث ل ا ث ة في الخمس و ح ذ ل ي ه بالله للام ز ي ا ن و أ ن ه مخير وجديد وممتاز من الخارج وخرجوا ا من ا ل أ م ر ا ض التي ليس عندنا كيف كيف كان تكعرض دياله؟ دياله؟ غيبة ولا نميمة الشيطة ترد ترد ترد لوسوس لوسوس لها إلا ولا عرض من المسامحة إ ذ ا اسمح لك فتاك ما ترد يوم القيامه و خ ل ص ه فاش غد خ ل ص ه بالحسنات مابقاش ي ء ترد عليك سيئته صافي إ ذ ا لم تجد منكم شواء المسامحه مابقاش ترد عليك بالحسنات عليك بالنوافذ ب ا ل إ ض ا ف ة الى الفرائض لماذا تهيئ راس المال لتتبعه إ ل ى الذي ظلمته في الدنيا ل أ ن العمله يوم ا ل ق ي ا م ة هي الحسنات ولما اجتاك بالحسنات سترد عليك سيئته يوم ا ل ق ي ا م ة فتكب في المال و ت ج ي بحزك وصيامك وصلاتك ويقضي به المفلس من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وحز وصوم وياتي وقد ضرب هذا وقتل هذا وسفك ا ح ت د ع هذا و دم ا هذا وختاب هذا وياخذ هذا من حسنته وذاك من حسنته فاذا فنيت حسنته ردت عليه سيئاتهم فيكب في النار ولكن ك ل فلسه س يمكن ت ض ه سيرجيه فلسه ان م ك يكون ا ل كلها ب ر ا ي د و ن ا فلوس ي ة ي ويصبح و أ خ ذ لك رمضان وليت وما لأن ديش وما رضاش. رضاش يوم, الخيام. يوم الخيامه يقضي ء لأن ل ع ل ة يمكن و القيامة السيئة حسنات ي ش و م ان ومرضات ا يكون السيئات ويصبح يمكن ان يكون ا ك ل ش ي ء يضربك ئ ا ل س ف ر ح ل ب ك ن يجب ا ل يكون ه ر ي د موظفا ش ربي كبير ويعطيك حال ي يكذب العافيه ل ويعطيك العافيه ويعطيك دينا ا ل س ع ا ك ي ه ويعطيك ل ل ق ب ق ى د م م يكملهم شي شيء وحدين العافيه ل ي ن ن د يبقى ب ر أقتال ن س ل ع م راضي بصناء الصب و ولكن ج هناك ل و ا من يقوم ا بزياره ا ل م ر ز ح ز و ا ل ه ي جاء ل ب ل ا ي ه بزياره كنت افضل ن من اجل وكو ك ي ا ل ه م ل ا و ش ي ن بزياره كنت مكفص ي م اللي جهنم ا كنقول ي ن وناخو كنقول ل احتل ثلاث وناخو كنقول يش ولكن خ و ق لا عليهم نريد ان نتوقع ل ي ه ملعوب ولكن خ ما لا نريد ان عمذار نتعلم من الدرايه و ي عن أن والخيمه فانتظروا ل لنا ان مبد ق نستطيع ان نضيع نص ساعه في القسم الثلاميذ لا الخعور ليس يمكن إنه ولكن لا م ن ح ن ا ج الى حرام ولكن ا لا ل ي م نحتاج ن الى س و ا حرام يمن ولكن لا نحتاج الى حرام ل و ل ي ن لا س ع ة عمرهم ا نحتاج ي ع م الى ساعة حرام ة كيدوه فقال و كي له الرجل ا ان يقول و شراء لك لا يقبل الامر ل ي س بهذا الامر بهذا ي و ل الامر ل د ي ن ا ي ح بهذا ش ك أ ن الامر كنت ن ا ف من ل بهذا ن الامر بهذا ي و ل الامر لك تخليق ا ل إ د ا ر ة ت خ ل ي ق ا ل إ د ا ر ولكن ف ت ي ش و ل ا مدير ولا م ا ئ ب ه لا يمكن ان نفتحهم بانه لا يمكن و ا ان نفتحهم ج ا ه ل ك ن ان يفتحهم بانه و يمكن يفتحهم بانه لا يمكن ا ف ه م بانه مغفل ي ن أ و صغار أ و م ا يعرفون ق ي م ت العلم وعارفينش كمستقبال م و ق ي م ت العلم ك ن ص ر ة ا ل ا م ة وعزه الامه يجاهل ا ا ل و اتجاه واحد مع ج ابناء وبنات المسلمين و ي أ خ ذ على ذلك ن ا ل ا من أ م و ا ل المسلمين ويظن ب أ ن ه ي أ ك ل ماله حلالا طيبا هنيئا مريئا بليغ ومغفل وجاهل وجهله م ر ك ب أ ج ه ل من جهل الحمار قالنا كان سيحتاج ناش ن ك يشوف المفتش ز ورب المفتشين صوتوا ل ه م الذي لا تخدع عنه خفيه الذي هو معك إ ي ن م ا كنت سميع بصير فالمفتش ك يجي تصوب ل ل س ا ع ة يمشي كالربيع خيري ايه السلامه يوم يمشي عامل عامين يشك ده مالك فال لا ما ينفض من قول الا لديه رقيب هيم ذ ل ك يمزق القلب المتر للرجل التليم او مراجل سليم وقاري وما فهمش ولكن م ع ا ع س ف افضل ب رجال التعليم يجب ان يكون ش ا نعيش الناس عمر مقال ف ا ل رجال التعليم كمنات لانه أ لأن م ة ل ل ت ع ي م م ي ت خ ر ج جميع ا ل م ؤ و ل ي ن و م ن يتخرج جميع ا ل ط ف ا ل ب ل ا ا د ص غ رجال التعليم حتى لا يبقى لا له معناه ومنها ل للأساتذة ا ع ا م يتخرج معناه ه ز وزارة ا وإحتقارهم وإهمالهم التعليم كما بهم يزعون بعض العلم غير فيها ي منتجة الناس أن الرجال و من ه ا يقودون ت يتخرج خ ر ج النساء ومينها من هذه ا ل أ م ة إ ل ى شاطئ النجم يدعون داخل فصل ل ا ؤ س س ستخرج ة الخوانة والمزيمنهم السبب إ ذ ا ر ا ن المظالم إخوتي ا كانت غيبه او ناميمه صعبه تمنه م س ا م ح ل ا كانت مال ت ر د ل ه ماله و ل او مات ارد الولد او ما كانش الولد موت فيه لكن انت قد ع لكنيسه ل بأنه صدق ونصاب يقبل عندها إذا ح ن ا ل ل ولكن ا يخلصوا أخر ي الحسنة من م يجب ي ي ليت م ان مررت ج ا ل ا الترجال سوء بعض يكون ل ب ي ت هناك سلطه يبيتو من الحسنه ي ويقوم م ا ن بيتو شحار وشحار واحد كان من ا وشحار ب ه ي م ي ا م الشكل ما ألفاين ويقوم د ا بهذا الشكل و د ي ن ه م لم يكن هناك سيئات اخرى لانهم يحافظون بانهم ولا يحافظون ي ت ب ا ع تتاجر مع ل ل ه م يحافظون بانهم ل ش يحافظون وطورك ل ي بانهم ي ح ا ي ك و ن و ا ح ا ر ي ن قولك و د يحافظون ل ل بانهم ي ح ا ف ه و ن بانهم يحافظون ل ا شيء يدخل ل ز ن ه لم يكن يستطيع يا ي الله ا لدينا أقول م شوف شو ل ان ينظر شي الى الجنه ويستطيع ان ل ع د ينظر الى الجنه ويستطيع ل ل هذا أبقى ي ر له ان ينظر فيكب في الغرف هذا يقول شو عود م القصة ا ت ي ا ل ق ر آ ن يوم الجنه ق ي ا والله م ة ي ا ا ل م ظ فانك تخرجنا بدخلهم ولتشكيك اخرى فقفوهم انهم مسؤولون فتقفوا ب ل ا ذ ي ن وما ربك بظلام العدل وستعقد المحكمه والقاضي يكون فيها هو الله الحكم يا رب انا لا قد ع ر ف ماذا ت ع ر ف و و هذا حتى هو وهذا كذلك و خ ل ص ه م ك ا م ن م ا ت ع ت لهم ش ي ئ يشهدون عليك لسانك ويداك ورزلك وجلدك أ ت لا حتى كفى بنفسك اليوم عليك、هاتف. هذا إ ش ك اشكالك ل قلت لك الحرام ل دار ا م في ا ر صور ع سيدين ن نبدأ ا ح ر ا مباشرة م واللحشيش عصابة واللقم المشاريع وبغايتهم سيدين هذا خلال ش كله يتصدق به ولا اجرى فيه ويبدا من جديد في الحرام اذا ل الحرام اللي هتولد نتقل الله ي كي ا واحد رسمانه يكساف بسروع صحيحة كي وكي يدرب ضربة في منه الحرام يتوب تبكزوك وجدتك جديد إذن كنت فعلا تائبا مخلصا لله سبحانه وتعالى إ ذ ن هذا إ خ و ا ن ي ب إ ج ا ز ة ل أ ن الكلام قلت كل يطول ويصحب اختصاره إ ل ا اذا اردنا أ ن نتحدث عن نتف منه من ذ من ه الله اللهم المتطهرين اللهم المتطهرين التوبة الضصوح التي الله تعالى أن نكون من التائبين جميعا اللهم اجعلنا من التائبين واجعلنا من اللهم اجعلنا من التائبين واجعلنا نكون نظر أن من من من من من اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إ ذ ا رضيت ولك الحمد على حمدنا أ ي ه اياك اللهم اشترنا فوق الأرض وتحت الأرض ولا وتحت تصدحنا فوق و م ل ل ع ر ض ي اللهم ما بما ينفعنا ونفعنا ع م ت ن وجدنا ا م طهر ق ل و ب ن اجترنا من من النفاق وأعيوننا الخيانة ل و ا الكذاب م برحمتك س ر ا اللهم فوق ا ل أ ر ض وتحت ا ل أ ر ض ولا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم يمل كتبنا و ي س ن حسابنا و ح ص ن ا في ز م ر ة نبينا و ا و ر د م ا حوضه ولا ت ف س ن بعده و ا س ق ن بيده ا ل ش ر ي ف ة ش ر ب ة ه ن ي ئ ة لا نظما بعدها أ ب د ا اللهم اجمع شم المسلمين اللهم وفق و ل ا ت المسلمين إ ل ى تطبيق كتابك و س ن ة نبيك ووحد كلمتهم على الحق المبين واجمع شملهم على ن ص ر ة الدين و ن ص ر ة المسلمين في جميع بقاع ا ل أ ر ض يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر دينك واخذ من خذ المسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان وثبت أ ق د ا م ه م وكلهم ولي و ن ف ي ر ا اللهم انزل نقمتك و غ ر ب ك على الصهيونيين وعلى اعوانهم من الصليبيين ا ل م ن ا ف ق ي ن اللهم شتت شملهم ونكس أ ع ل ا م ه م و ك س ر شوكتهم وزلزل ا ر ض من تحت أ ق د ا م ه م نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم فخذهم اللهم بما شئت وكيف شئت إ ن ك على كل شيء قدير اللهم ج م ل الدماء في ع ر و ق م اللهم ع ن ي أ ب ص ا ر ه م وصم أ ذ ا ن ه م ويتم أ و ل ا د ه م ورمم نساءهم واجعلهم و أ م و ا ل ه م غ ن ي م ة للمسلمين اللهم إ ن ه م لا يعجزونك ف أ ي ن فيهم عجائب قدرتك اللهم أ ي ن فيهم عجائب قدرتك ف إ ن ه م لا يعجزونك اللهم إ ن ه م لا يعجزونك فخذهم بما شئت وكيف شئت وخذهم أ خ ذ عزيز مقتدر ف إ ن ه لا حول لنا ولا ق و ة إ ل ا بك ودوما أ ن حسبنا ونعم ت وسلم س الوكيل وصل اللهم وسلم على اللهم ي ن ا محمد ع ل آله ل ى وصحبه ا ي ن ربك رب العزة يتجدد ص ف و والسلام على والحمد ودوما ن المصرين العالمين على لله رب ي اللقاء ب م ش ي ئ ة الله تعالى مع تحيات أ ب و هاجر والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته